لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم